وأعد للكافرين عَذَابًا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا إذ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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا